إذن الحديث السابع والثلاثون يوضع الميزان يوم القيامة فلوزن فيه السماوات والأرض لوسعت وهذا من عظمة الله أن ميزان أن الذي خلقه لوزنت فيه السماوات السبع والأرض لوسعت فتقول الملائكة يا ربي لمن يزن هذا فيقول الله تعالى لمن شئت من خلقي فتقول الملائكة سبحانك ما عبدناك حق عبادتك ويوضع الصراط مثل حد الموسى فتقول الملائكة من تجيز على هذا من يستطيع جاوز هذا فيقول من شئت من خلقي فيقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك رواه الحاكم الصحى الالباني في الصحيحة وقد روي موقوفا على سلمان رضي الله عنه ورجح وقفه بالرجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم وفي التخويف من النار قد رواه أيضا المروزي في زوائد الزهد والآجر في الشريعة قد روا مسلم عن أبي سعيد الخدري قال بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف وعند البيهقي وإسحاق بالراهوية أيضا والطبراني اثار في الصراط وقد جاء عن ابن مسعود عند المروزي في تعظيم قدر الصلاه الصراط على جهنم مثل حد السيف وهو صحيح عن ابن مسعود ولفظ الطبران مثل حد السيف المرهف وجاء عند دار قطني في كتاب الرؤية وابن مندف الإيمان بلغني عنه ابن مسعود رضي الله عنه بلغني أن الجسر أدق عن سعيد بن أبي هلال عن سعيد بن أبي هلال قال بلغني بلغني أن الجسر أدق من الشعر وأحد من السيف وإسناده صحيح إلى سعيد وقد رواه ابن أبي شيبة في المصنف وأبو نعيم في الحليه عن عبيد بن عمير قال الصراط دحض مزلة كحد السيف سلقا وهو صحيح عنه من عقيدتنا الإيمان بالميزان والإيمان بالصراط وهما دليلان على عدل الله تعالى كما قال سبحانه ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين لا يترك الله شيئا وقال عز وجل والوزن يومئذ الحق فمن ثقرت موازين فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازين فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون والميزان ميزان حقيقي محسوس له لسان وهي الحديد التي تكون في وسط الميزان وكفتان توزن فيه أعمال العباد ويكون بعد انقضاء الحساب يوم القيامة فإذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال لأن الوزن للجزاء فينبغي أن يكون بعد المحاسبة فإن المحاسبة لتقدير الأعمال والوزن لإظهار المقادير ليكون الجزاء بحسبها هذا كلام القرطبي في التذكرة إن الميزان بعده المحاسبة وقد اختلف أهل العلم هل هو ميزان واحد توزن فيه أعمال الجميع أم لكل واحد ميزان؟ فرجح ابن كثير وابن حجر وغيرهما من أهل العلم أنه ميزان واحد لكن جمع في قوله ونضع الموازين ونضع الموازين, الموازين القصة اليوم القيامه باعتبار تعدد الموزون فيه الأعمال الموزون فيه كما في تفسير الكثير فتح الباري وقال بعضهم ميزان لكل عامل له ميزان خاص عليّة حال ميزان الله هذا الميزان العظيم الدال على عظمة تعالى دقيق عادل يزن مثقال الذرة توزن فيه الحسنات والسيئات بكيفية لا يعلمها إلا الله فيرجح ولو بمثقال ذرة لو زادت الحسنات مثقال ذرة نجا نجا صاحبها لما جاء السائل وما وجدت الخادمة إلا حبة عنب وقالت عائشة تصدقي بها عليه وقالت الخادمة أو الأمة إيش ما تغني فقالت عائشة كم من مثقال ذرة فيها كم مثقال ذرة في الحبة هذه ليش يعني قال اتقوا النار ولو بشق تمرة شق تمرة كم مثقال ذرة فيها يمكن ذرة من الذرات هذه هي التي ترجح بميزانك فهو ميزان دقيق حساس لا تظلم نفس شيئا عنده فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى قال الناظم والوزن بالقسط فلا ظلم ولا يؤخذ عبد بسوى ما عمله فبين ناج راجح ميزانه ومقرف أو بقه عدوانه مقرف يعني مقترف قارف الذنوب ولا يعلم قدر الميزان إلا الله كما دل عليه الحديث فلو وزن فيه السماوات والأرض لو وسعت لو وزن فيه السماوات والأرض وهو مع ذلك دقيق حساس جدا لكنه كبير جدا لو وزنت فيه السماوات والأرض لوسعت قال ابن رجب رحمه الله الميزان أوسع, من أوسع مما بين السماء والأرض فما يملأ الميزان فهو أكبر مما يملأ بين, ما بين السماء والأرض ما يملأ الميزان أكبر مما يملأ ما بين مما بين يملأ مما بين السماء والأرض وقد دلت النصوص الشرعية على أن الذي يوزن في الميزان يوم القيامة ثلاثة أشياء فتارة توزن الأعمال وتارة توزن صحائف الأعمال وتارة يوزن العامل نفسه تفسير من كثير وقد يوزن كل ذلك فيوزن العامل وعمله وصحائفه معاجر القبول أما وزن العمل فيؤتى بالأعمال خيرها وشرها يوم القيامة وتوزن في الميزان بعد أن يقربها الله تعالى بقدرته اجساما يعني اجساما لها ثقل تفسير من كثير وقد دل على هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده روى خالي مسلم أما وزن الصحائف نفسها فجاء في حديث التسعة وتسعين سجلا قال ثم تخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبد ورسوله فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فلا يثقل مع اسم الله شيء رواه الترمذي وابن ماجه وهو حديث صحيح وهذا حال خاص لعبد من عباد الله قد يكون عنده من الجهل شيء عظيم لكن معه أصل التوحيد ما بلغته شرائع, ما بلغته شرائع الدين لكن معه أصل التوحيد فبالرغم من أن أعماله سيئة كثيرة جدا لكن نفعه أصل التوحيد والذين يقولونها تختلف أحوالهم ايضا فلنه من يقول خالصا من قلبه ومن يقول من طرف لسانه حتى كلمة لا إله إلا الله يتفاوت قائلها وما في قلوبهم ومعلوم أن لا إله إلا الله لها شروط لتنجي لكن الذين يكونون في فترة بين نبيين ما جاءهم من الدين إلا شيء يسير هؤلاء لهم أحوال خاصة في الحساب بخلاف من قامت عليه الحجة وبلغه بلغ الدين وبلغته الأحكام ولا يقول أن قائل لا نتعلم احسن حتى ما تقوم علينا الحجة نقول وتظن أن الإصرار على الجهل وتعمد الجهل لا يعاقب عليه صاحبه بل إن الإصرار على عدم تعلم دين الله ممكن يدل على الإعراض وفي من أنواع الكفر كفر الإعراض والعياذ بالله. أما الدليل على وزن العامل نفسه صاحب العمل يعني فقد دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا الرجل العظيم السمين يوم القيامة يزن عند الله جناح بعوضة وقال قرأوا فلا نقيم لهم لهؤلاء الكفار فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا رواه البخاري ومسلم، ولما ضحكوا من ساقب المسعود رضي الله عنه في ذقتها قال عليه الصلاه والسلام والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد ساقاء المسعود مسعود أثقل في ميزان الله من جبل أحد رواه الإمام أحمد حديث صحيح قال ابن القيم رحمه الله في النونية أفما تصدق أن أعمال العباد تحط يوم العرض في الميزان ولذاك تثقل تارة وتخف أخرى ذاك في القرآن ذو تبيان وله لسان كفتاه تقيمه والكفتان إليه ناظرتان ما ذاك معنويا بل هو المحسوس حقا عند ذي الإيمان هذا هذا الحديث دال على عظمة الله فإن الذي يقدر أن يخلق ميزانا كهذا ويزن فيه العباد وأعمالهم أصعائفهم أي عظمة هذه وإذا استحضر المسلم هذا فجدير أن يخشى, أن يخشى الله وأن يتقيه واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ويحذر من الظلم أما الصراط فهو دليل على عظمته تعالى لانه خلق عجيب فانه جسر ممدود على متن جهنم على متن جهنم يريده الاولون والاخرون ولا بد من لا بد لهم منه قال تعالى وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضية فما هو الورود على النار المرور على الصراط كما فسر ذلك ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما. والصراط أدق من الشعر وأحد من السيف دحب مزلة تزل عليه الأقدام فيه الأقدام وفيه خطاطيف كلاليب تأخذ من عليه تأخذ ممن عليه من وكلت به تقليفهم في النار وقد تخدشهم خدشا فيكون الناس عند المرور على الصراط ثلاثه انواع ناج مسلم ومخدوش ومكردس في نار جهنم ينصب الصراط في ظلمه والنار تحت عمق ابعد من سبعين خريفا ويعطى الناس أنوارهم, يعطى الناس أنوارهم على قدر إيمانهم وأعمالهم فيمرون على الصراط بسرعات ايضا بحسب أعمالهم وقد قال عليه الصلاة والسلام فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وأكأجاويد الخيل والركاب فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس في نار جهنم مكدوس يعني ملقى يدفع ويلقى نسأل الله أن يثقل موازيننا وأن يبيض وجوهنا وأن يسلمنا عند المرور على الصراط الحديث الثامن والثلاثون كان رسول الله صلى الله عليه وسلم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 الرفع من الركوع وفي ثناء على الله وأنه يعطي ويمنع ولا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع فالخلق خلقه والأمر أمره وقوله أحق ما قال العبد يعني أن هذه العبارة لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منع منع من أحق ما يقوله العبد في حق ربي تعالى وقوله وكلنا لك عبد جملة اعتراضية والتقدير فينبغي لنا أن نقول هذا ما دام هذا أحق ما يقول العبد وكلنا لك عبد إذن ينبغي أن نقولها وفي هذا دليل ظاهر على فضيلة هذا الذكر فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى أن هذا أحق ما قاله العبد فينبغي إذن على العباد أن يقولها وهذا دليل ظاهر على فضيلة هذا الذكر وأنه حري بناء لا نهمله وأن نحافظ عليه وإنما كان ما قاله العبد لأن فيه تفويض الأمور إلى الله والإذعان له والاعتراف بوحدانيته والتصريح بانه لا حول ولا قوة إلا به وأن الخير والشر بيده وكذلك فيه حث على الزهد في الدنيا والإقبال على الأعمال الصالحة أين؟ في أي جملة هذا الكلام؟ في أي جملة؟ هذا الذكر فيه, فيه, فيه حث العبد على الأعمال الصالحة ففي أي جملة من هذا الدعاء وهذا الذكر ولا ينفع ذا الجد منك الجد يعني لا ينفع صاحب السلطان والعظمة والمال لا ينفع عندك ماله عظمة وسلطانه إنما ينفع عمل الصالح ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا ينفعه جده وسلطانه وعظمته وماله ما ينفعه عندك الا عمل الصالح قال تعالى المال والبنون زينه في الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا يعني ما يؤمنه الانسان فهذا الذي ينجي عند الله وقيل ان قوله احق ما قال العبد خبر لمبتدا محذوف تقديره هذا الكلام أحق ما قال العبد، فيعود على قوله: اللهم ربنا لك الحمد بالسموات والأرض الحديث، والمعنى تحميدك والثناء عليك وتمجيدك هو أحق ما قال العبد، وهذا اختيار شيخ بن التيمي رحمه الله. قال: فتبين أن حمد الله والثناء عليه أحق ما قاله العبد، وفي ضمنه توحيده له. إذ قال لك الحمد أي لك لا لغيرك وقال في آخره لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت وهذا يقتضي الاعتراف بأن الله المنفرد بالإعطاء والمنع فلا يستعان إلا به ولا يطرب إلا منه هذا ذكره شيخ الإسلام في قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات اهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشرك والنفاق وقوله عن التحميد في الحديث وملأ ما شئت من شيء بعد إشارة إلى الاعتراف بالعجز عن أداء حق الحمد بعد استفراغ المجهود فهو أعز من أن يحسب ويعد وملأ ما شئت من شيء بعد يعني بعد من استماوات فإنه صلى الله عليه وسلم حمد الله ملء السماوات والأرض فحمده منتهى ما وصل إليه السابقون ثم أحال الأمر فيه على مشيئة الله تعالى وليس وراء ذلك الحمد منتهى ليس وراءه منتهى ولم ينتهي أحد من خلق الله في الحمد مبلغه ومنتهاه صلى الله عليه وسلم وبهذه الرتبة استحق أن يسمى أحمد لأنه كان أحمد لله من كل مخلوق آخر كان أحمد لله عليه الصلاة والسلام كما في شرح بداود العين ونخب الأفكار له إذن هذا الذكر مرة أخرى متى يقال يا جماعة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 رواه مسلم هذا من أذكار الرفع من الركوع وفيه ثناء بالغ على الله وحمد عظيم لله وفيه دليل على عظمته سبحانه الذي له الحمد ملأ السماوات وملأ الأرض وملأ ما شئت من شيء بعد ذلك وأنه المستحق للثناء والمجد اهل الثناء والمجد سبحانه المجيد صاحب المجد العظيم وبيده كل شيء يعطي ويمنع هذا من عظمته